الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله وذكر الله كثيراً وذكر الله كثيراً لعلكم تفلحون وإذا رأو تجاراً أوله ونفّ 121. وقالوا إليها وتركوك قائما 122. قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين.